إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى إما منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان أدوا الي عباد الله إني لكم رسول أمين وَأَنَا جَاعِلٌ عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّن وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَاعْتَذِلُوا فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ وَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كَانُوا كانوا فيها فاكهين كذلك وأوتناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 ان المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين